المسألة الثالثة في بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغة قال الكيال هراسي في تعليقه في أصول الفقه وذلك أن الإنسان لما لم يقم مكتفيا بنفسه في معاشه ومقيمات معاشه لم يكن له بد من أن يسترفد المعاونة من غيره ولهذا اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا وقيل إن الإنسان هو المتمدن بالطبع والتوحش داء السباع ولهذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمت الحرف على الخلق فكل واحد قصر وقته على حرفة يشتغل بها لأن كل واحد من الخلق لا يمكنه أن يقوم بجملة مقاصده فحينئذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه فإن كانت حاضرة بين يديه أمكنه الإشارة إليها، وإن كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على محل حاجاته وعلى مقصوده وغرضه، فوضع الكلام دلالة، ووجد اللسان أسرع الأعضاء حركة وقبولا للترداد وهذا الكلام إنما هو حرف والصوت، فإن تركه سدا غفلا امتد وطال، وإن قطعه تقطع. فقطعوه وجزأوه على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصوت وهو من أقصى الرئة إلى منتهى الفم فوجدوه تسعة وعشرين لا تزيد على ذلك ثم قسموها على الحلق والصدر والشفة واللثى ثم رأوا أن الكفاية لا تقع بهذه الحروف التي هي تسعة وعشرون ولا يحصل له المقصود بإفرادها تركب منها الكلام ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا هذا هو الأصل في الترتيب وما زاد على ذلك يستثقل فلم يضعوا كلمة أصلية زائدة على خمسة أحرف إلا بطريق الإلحاق والزيادة لحاجة وكان الأصل أن يكون بإزاء كل معنى عبارة تدل عليه غير أنه لا يمكن ذلك لأن هذه الكلمات متناهية وكيف لا تكون متناهية ومواردها ومصادرها متناهية فدعت الحاجة إلى وضع الأسماء المشتركة فجعلوا عبارة واحدة لمسميات عدة كالعين والجون واللون ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلمات لمعنى واحد لأن الحاجة تدعو إلى تأكيد المعنى والتحريض والتقرير فلو قرر اللفظ الواحد لسمج ومج ويقال الشيء إذا تكرر تكرج والطباع مجبولة على معادات المعادات فخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد ثم هذا ينقسم إلى ألفاظ متواردة وألفاظ مترادفة فالمتواردة كما تسمى الخمر عقارا وصهباء وقهوة وسلسالا والسبع ليسا وأسدا وضرغاما والمترادفته هي التي يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد كما يقال أصلح الفاسد ولما الشعث ورتق الفتق وشعب الصدع وهذا أيضا مما يحتاج إليه البليغ في بلاغته فيقال خطيب مسقع وشاعر مفلغ فبحسن الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب وتلتصق بالصدور ويزيد حسنه وحلاوته وقلاوته بضرب الأمثلة به والتشبيهات المجازية وهذا ما يستعمله الشعراء والخطباء والمترسلون ثم رأوا أنه يضيق نطاق النطق عن استعمال الحقيقة في كل اسم فعدلوا إلى المجاز والاستعارة ثم هذه الألفاظ تنقسم إلى مشتركة وإلى عامة مطلقة وتسمى مستغرقة وإلى ما هو مفرد بإزاء مفرد وسيأتي بيان ذلك وقال الإمام فقر الدين وأتباعه السبب في وضع الألفاظ أن الإنسان الواحد وحده لا يستقل بجميع حاجاته بل لابد من التعاون ولا تعاون إلا بالتعارف ولا تعرف إلا بأسباب حركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد وأيسرها وأفيدها وأعمها الألفاظ أما أنها أيسر فلأن الحروف كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج بالتنفس الضروري الممدود من قبل الطبيعة دون تكلف اختياري وأما أنها أفيد فلأنها موجودة عند الحاجة معدومة عند عدمها وأما أنها أعمها فليس يمكن أن يكون لكل شيء نقش كذات الله تعالى والعلوم أو إليه إشارة كالغائبات ويمكن أن يكون لكل شيء لفظ فلما كانت الألفاظ أيسر وأفيد وأعمى صارت موضوعة بإزاء المعاني المسألة الرابعة في حد الوضع قال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي الوضع عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني قال وهذا تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك قام زيد فهم منه صدور القيام منه قال فإن قلت مدلول قولنا قام زيد صدور قيامه سواء أطلقنا هذا اللفظ أم لم نطلقه فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق قلت الكلام قد يخرج عن كونه كلاما؟ وقد يتغير معناه بالتقييد فإنك إذا قلت قام الناس اقتضى إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم فإذا قلت إن قام الناس خرج عن كونه كلاما بالكلية فإن قلت قام الناس إلا زيدا لم يخرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيدا فعلم بهذا أن لإفادة قام الناس الإخبار بقيام جميعهم شرطين، أحدهما ألا تبتدئه بما يخالفه، والثاني ألا تختمه بما يخالفه، وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد، فلا اعتبار بكلام النائم والساهي، فهذه ثلاثة شروط لابد منها، وعلى السامع التنبه لها، فوضح بهذا أنك لا تستفيد قيام الناس من قوله قام الناس. إلا بإطلاق هذا القول فلذلك اشترطنا ما ذكرنا فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في ذلك لأن الواضع وضعه لذلك قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم على وجه المخ على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم نعلم من قائله هل قصده أم لا وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس قلت فيه نظر يحتمل أن يقال بجوازه لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغير ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكلام النفساني القائم بذات المتكلم وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط. والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء والختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن الأصل عدمه قال واختار والدي رحمه الله أنه لا بد من أن يعلم الثلاثة انتهى المسألة الخامسة اختلفة هل وضع الواضع المفردات والمركبات الإسنادية أو المفردات خاصة دون المركبات الإسنادية فذهب الرازي وابن الحاجب وابن مالك وغيرهم إلى الثاني وقالوا ليس المركب بموضوع وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات ورجح القرافي والتاج السبقي في جمع الجوامع وغيرهما من أهل الأصول أنه موضوع لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات وقال ابن إبار في شرح الفصول في قول ابن عبد المعطي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كذا قال الجزولي وكان شيخ سعد الدين يقول فيه بغير ذلك لأن واضع اللغة لم يضع الجمل كما وضع المفردات بل ترك الجمل إلى اختيار المتكلم يبين ذلك لك أن حال الجمل لو كانت حال المفردات لكان استعمال الجمل وفهم معانيها متوقفا على نقلها عن العرب كما كانت المفردات كذلك ولوجب على أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ويودعوها كتبهم كما فعلوا ذلك بالمفردات المسألة السادسة قال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ، لأن المعاني التي يمكن أن تعقل لا تتناها والألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف والحروف متناهية والمركب من المتناهي متناه والمتناهي لا يضبط ما لا يتناها وإلا لزم تناهي المدلولات قالوا فالمعاني منها ما تكسر الحاجة إليه فلا يخلو من العان الألفاظ لأن الداعي إلى وضع الألفاظ لها حاصل والمانع زائل فيجب الوضع والتي تندر الحاجة إليها يجوز أن يكون لها ألفاظ وأن لا يكون المسألة السابعة قالوا أيضا ليس الغرض من الوضع إفادة المعاني المفردة. بل الغرض إفادة المركبات والنسب بين المفردات كالفاعلية والمفعولية وغيرهما وإلا لزم الدور وذلك لأن إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات والعلم بذلك موقوف على العلم بتلك المسميات فيكون العلم بالمعاني متقدما على العلم بالوضع فلو استفدنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلم بها متأخرا عن العلم بالوضع وهو دور فإن قيل هذا بعينه قائم في المركبات لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم بكونه موضوعا لذلك المدلول والعلم به يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفدنا العلم بذلك المدلول من ذلك المركب لزم الدور فالجواب أن لا نسلم أن إفادة المركب لمدلوله تتوقف على العلم بكونه موضوعا له بل على العلم بكون الألفاظ المفردة موضوعة للمعاني المفردة حتى إذا تليت الألفاظ المفردة علمت مفردات المعاني منها والتناسب بينهما من حركات تلك الألفاظ فظهر الفرد المسألة الثامنة اختلفة هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية أي الصورة التي تصورها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع أو بإزاء الماهيات الخارجية فذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الثاني وهو المختار وذهب الإمام فخر الدين وأتباعه إلى الأول واستدلوا عليه بأن اللفظ يتغير بحسب تغير الصورة في الذهن فإنما من رأى شبحا من بعيد وظنه حجرا أطلق عليه لفظ الحجر فإذا دنا منه وظنه شجرا أطلق عليه لفظ الشجر فإذا دنا وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس فإذا تحقق أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان فبان بهذا أن إطلاق اللفظ دائر مع المعاني الذهنية دون الخارجية فدل على أن الوضع للمعنى الذهني للخارجي وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع المعاني الذهنية لاعتقاد أنها في الخارج كذلك لا لمجرد اختلافها في الذهن قال الأثنوي في شرح منهاج الإمام البيضاوي وهو جواب ظاهر قال ويظهر أي قال إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيثه مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا في الذهن فقط كالعلم ونحوه انتهى وقال أبو حيان في شرح التسهيل العجب ممن يجيز تركيبا ما؟ في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية فكما لا يجوز إحداث لغب مفرد كذلك لا يجوز في التراكيب لأن جميع ذلك أمور وضعية والأمور الوضعية تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة أن علم النحو موضوعه أمور كلية وموضوع علم اللغة أشياء جزئية وقد اشتركا معا في الوضع انتهى وقال الزركشي في البحر المحيط لا خلاف أن المفردات موضوعة كوضع لفظ إنسان للحيوان الناطق وكوضع قامة لحدوث القيام في زمن مخصوص وكوضع لعل للترجي ونحوها واختلفوا في المركبات نحو قام زيد وعمر منطلق فقيل ليست موضوعة ولهذا لم يتكلم أهل اللغة في المركبات ولا في تأليفها وإنما تكلموا في وضع المفردات وما ذاك إلا لأن الأمر فيها موكول إلى المتكلم بها واختاره فخر الدين الرازي وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال إن دلالة الكلام عقلية لا وضعية واحتج له في كتاب الفيصل على المفصل بوجهين أحدهما أن من لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين مفردين صالحين لإسناد أحدهما إلى الآخر فإنه لا يفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلى معرف بمعنى الإسناد بل يدركه ضرورة وثانيهما أن الدال بالوضع لا بد من إحصائه ومنع الاستئناف فيه كما كان في المفردات والمركبات القائمة مقامها فلو كان الكلام دالا بالوضع وجب ذلك فيه ولم يكن لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه كما لم نستعمل في المفردات إلا ما سبق استعماله وفي عدم ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا بالوضع انتهى وحكاه ابن إياز عن شيخه قال ولو كان حال الجمل كحال المفردات في الوضع لكان استعمال الجمل وفهم معانيها متوقفاً على نقلها عن العرب كما كانت المفردات كذلك ولوجب على أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ويودعوها كتبهم كما فعلوا ذلك بالمفردات ولأن المركبات دلالتها على معناها التركيبي بالعقل لا بالوضع فإن من عرف مسمى زيد وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام وهو نسبة القيام إلى زين نعم يصح أن يقال إنها موضوعة باعتبار أنها متوقفة على معرفة مفرداتها التي لا تستفاد إلا من جهة الوضع ولأن لللفظ المركب أجزاء, أجزاء مادية وجزء صوري وهو التأليف بينهما وكذلك لمعناه أجزاء مادية وجزء صوري والأجزاء المادية من اللفظ تدل على الأجزاء المادية من المعنى والجزء الصوري منه يدل على الجزء الصوري من المعنى بالوضع والثاني أنها موضوعة فوضعت زيد قائم للإسناد دون التقوية في مفرداته ولا تنافي بين وضعها مفردة للإسناد بدون التقوية ووضعها مركبة للتقية ولا تختلف باختلاف اللغات فالمضاف مقدم على المضاف إليه في بعض اللغات ومؤخر عنه في بعض ولو كانت عقلية لفهم المعنى واحدا سواء تقدم المضاف على المضاف إليه أو تأخر وهذا القول ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال أقسامها مفرد ومركب قال القرافي وهو الصحيح وعزاه غيره للجمهور بدليل أنها حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات فقالت من قال إن قائم زيدا ليس من كلامنا ومن قال إن زيداً قائم فهو من كلامنا ومن قال في الدار رجل فهو من كلامنا ومن قال رجل في الدار فليس من كلامنا إلى ما لا نهاية له في تراكيب الكلام وهذا يدل على تعرضها بالوضع للمركبات قال الزركشي والحق أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات أما جزئيات الأنواع فلا فوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى من صدر منه أما الفاعل المخصوص فلا وكذلك باب إن وأخواتها أما اسمها المخصوص فلا وكذلك سائر أنواع التراكيب، وأحالت المعنى على اختيار المتكلم فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا المعنى فصحيح وإلا فممنوع قال ولم أرى لهم كلاما في المثنى والمجموع والظاهر أنهما موضوعان لأنهما مفردان وهو الذي يقتضيه حدهم بالمفرد ولهذا عمل جموع التفسير معاملة المفرد في الأحكام لكن صرح ابن مالك في كلامه على حدهما بأنهما غير موضوعين ويبعد ان يقال فرعه على رأيه في عدم وضع المركبات لأنه لا ترتيب فيها لا سيما أن المركب في الحقيقة إنما هو الإسناد وكذا القول في أسماء الجموع والأجناس مما يدل على متعدد والقول بعدم وضعه عجيب لأن أكثره سماعي وقد فرح ابن مالك بأن شفعا ونحوه مما يدل على الإثنين موضوع وقال الجويني الظاهر أن التثنية على لفظوها بعد الجمع لمسيس الحاجة إلى الجمع كثيرا ولهذا لم يوجد في سائر اللغات تثنية والجمع موجود في كل لغة ومن ثم قال بعضهم أقل الجمع اثنان كأن الواضع قال الشيء إما واحد وإما كثير لا غير فجعل الاثنين في حد الكثرة انتهى المسألة التاسعة قال الإمام عضب الدين الإيجي في رسالة له في الوضع اللفظ قد يوضع لشخص بعينه وقد يوضع له باعتبار أمر عام وذلك بأن يؤقل أمر مشترك بين مشخصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لكل واحد من هذه المشخصات بخصوصه بحيث لا يفاد ولا يفهم به إلا واحد بخصوصه دون القدر المشترك فتعقل ذلك المشترك آلة للوضع لا أنه الموضوع له فالوضع كلي والموضوع له مشخص وذلك مثل اسم الإشارة فإن هذا مثلا موضوعه ومسماه المشار إليه المشخص بحيث لا يقبل الشركة وما هو من هذا القبيل لا يفيد التشخص إلا بقرينة تفيد تعيينه لاستواء نسبة الوضع إلى المسميات قال ثم اللفظ مدلوله إما كلي أو مشخص والأول إما ذات وهو اسم الجنس أو حدث وهو المصدر أو نسبة أو نسبة بينهما وذلك إما أن يكون يعتبر من طرف الذات وهو المشتق أو من طرف الحدث وهو الفعل والثاني العلم فالوضع إما كلي أو مشخص والأول مدلوله إما معنى في غيره يتعين بانضمام غيره إليه وهو الحرف أو لا فالقرينة إن كانت في نحو الخطاب فالضمير وإن كانت في غيره فإما حسية وهو اسم الإشارة أو عقلية وهو الموصول فالثلاثة مشتركة فإن مدلولها ليس معاني في غيرها وإن كانت تتحصل بالغير فهي اسمها المسألة العاشرة نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن قال وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح وكان بعض من يرى رأيه يقول إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها فسئل ما مسمى إذغاغ وهو بالفارسية الحجر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه الحجر وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة ولما صح وضع اللفظ للضدين كالقرئ للحيض والطهر والجون للأبيض والأسود وأجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار خصوصا إذا قلنا الواضع هو الله تعالى فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت وأما أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها ذاتية موجبة بخلافهم وهذا كما تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى وجوبا وأهل السنة لا يقولون بذلك مع قولهم إنه تعالى يفعل الأصلح لكن فضلا منه ومن لا وجوبا ولو شاء لم يفعله وقد عقد ابن جني في الخصائص بابا لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال اعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته قال الخليل كأنهم توهموا في صوت الجند باستطالة ومد فقالوا صرّا وفي صوت الباز تقطيعا فقالوا صرصر وقال بويه في المصادر التي جاءت على الفعلان إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو النقزان والغليان والغثيان فقابلوا بتوالي حركات الأمثال توالي حركات الأفعال قال ابن جني وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمط من ذلك المصادر الرباعية المضاعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة والجرجرة والقرقرة ووجدت أيضا الفعل في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو البشكة والجمزة والولقة ومن ذلك باب استفعل جعلوه للطلب لما فيه من تقدم حروف زائدة على الأصول كما يتقدم الطلب الفعل وجعل الأفعال الواقعة عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الأصول أو ما ضارع بالصيغة الأصول فالأصول نحو قولهم طعم ووهب ودخل وخرج وصعد ونزل فهذه إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ولم يقم معها دلالة تدل على طلب الله ولا إعمال فيها وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على سمت الأصل نحو أحسن وأكرم وأعطى وأولى فهذا من طريق الصيغة بوزن الأصل في نحو دحرج وسرحف وكذلك جعل تكرير العين نحو فرح وبشر فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى وخصوا بذلك العين لأنها أقوى من الفاء واللام إذ هي واسطة لهما ومكنوفة بهما فصار كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع مثل متلئب عند عارفه مأموم متلئب مستقيم وذلك أنهم كثيرا ما يجعل أصوات الحروف على سنت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدر وأضعاف ما نستشعر من ذلك قولهم خضمة وقضمة فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقساء وما كان من نحوها من المأكول الرطب والقضم لأكل اليابس نحو قضمت الدابة شعرها ونحو ذلك وفي الخبر قد يدرك الخضم بالقضم أي قد يدرك الرخاء بالشدة والليه بالشظف وعليه قول أبي الدرداء يخضمون ونقضموا والموعد الله فاختار الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حد لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه والنضح أقوى منه قال الله سبحانه فيهما عينان الضاختان فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه ومن ذلك قولهم القد طولا والقط عرضا لأن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعا له من الدال المستطيلة، فجعل الطاء للمناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته والدال المماطلة لما طال من الأثر وهو قطعه طولا قال وهذا الباب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه. قلت ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة الخلن في الكلام أشد من الغنن والخنة أشد من الغنة والأنيت أشد من الأنين والرنين أشد من الحنين وفي الإبدال ابن السكيت يقال القبصة أصغر من القبضة قال في الجمهرة القبص الأخذ بأطراف الأنامل والقبض الأخذ بالكف كلها وفي الغريب المصنف عن أبي عمرو هذا صوغ هذا إذا كان على قدره وهذا سوغ هذا إذا ولد بعد ذلك على أثر ويقال نقب على قومه ينقب نقابة من النقيب وهو العريف ونكب عليهم ينكب نكابة وهو المنكب وهو عون العريف وقال الكسائي القضم للفرس والخضم للإنسان وقال غيره القضم بأطراف الأسنان والخضم بأقصى الأطراف وقال أبو عمرو أن نضح بالضاد المعجمة الشرب دون الري والنصح بالصاد المهملة الشرب حتى يروى والنشح بالشين المعجمة دون النضح بالضاد المعجمة وقال الأصمعي في أصوات الخيل الشخير والنخير والكرير فالاول من الفم والثاني من المنخرين والثالث من الصدر وقال الأصمعي الهتل من المطر أصغر من الهطل وفي الجمهرة العطعطة بإهمال العين تتابع الأصوات في الحرب وغيرها والغطغطة بالإعجام صوت غليان القدر وما أشبه والجمجمة بالجيم أن يخفي الرجل في صدره شيئا ولا يبدي والحمحمة بالحاء أن يردد الفرس صوته ولا يصهل والدحداح بالدال الرجل القصير والرحراح بالراء الإناء القصير الواسع والجفجفة بالجيم هزيز الموكب وحفيفه في السير والحفحفة بالحاء حفيف جناحي الطائر ورجل دحدح دح بفتح الدالين وإهمال الحاءين قصير ورجل دخدخ دخ بضم الدالين وإعجام الخاءين قصير ضخم والجرجرة بالجيم صوت جرع الماء في جوف الشارد والخرخرة بالخاء صوت تردد النفس في الصدر وصوت جري الماء في مضيق والدردرة حكاية صوت الماء في بطون الأودية وغيرها إذا تدافع فسعت له صوتة والغرغرة صوت ترديد الماء في الحلق من غير مج ولا اساغه والقرقرة صوت الشراب في الحلق والهرهرة صوت ترديد الأسد زئيرة والكهكهة صوت ترديد البعير هديره والقهقهة حكاية استغراب الضحك والوعوعة صوت نباح الكلب إذا ردده والوقوقة اختلاط أصوات الطير والوقوكة هدير الحمام والزعزعة بالزاي اضطراب الأشياء بالريح والرعرعه بالراء اضطراب الماء الصافي والشراب على وجه الأرض والزغزغة بالزاي وإعجام الغين اضطراب الإنسان في خفة ونزق والكركرة بالكاف الضحك والقرقرة بالقاف حكاية الضحك إذا استغرب الرجل فيه والرفرفة بالراء صوت أجنحة الطائر إذا حام ولم يبرح والزفزفة بالزاي صوت حفيف الريح الشديدة الهبوب وسمعت زفزفة الموكب إذا سمعت هزيزه والسغسغة بإهمال السين تحريك الشيء من موضعه ليقلع مثل الوتد وما أشبه ومثل السن والشغشغة بالإعجام تحريك الشيء في موضعه ليتمكن يقال شغشغ السنان في الطعن إذا حركه ليتمكن والوسوسة بالسين حركة الشيء كالحلي والوشوشة بالاعجام حركة القوم وهمس بعضهم إلى بعض فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني فجعلت الحرف الأضعف فيها والألينا والأخفى والأسهل والأهمس ما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملا وأعظم حسا ومن ذلك المد والمط فإن فعل المط أقوى لأنه مد وزيادة جذب فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال قال ابن دوريب المد والمت والمط متقاربة في المعنى ومن ذلك الجف بالجيم وعاء الطلعة إذا جفت والخف بالخاء الملبوس وخف البعير والنعامة ولا شك أن الثلاثة أقوى وأجلد من وعاء الطلعة فخصت بالحاء التي هي أعلى من الجيم وفي ديوان الأدب للفاربي الشازب الضامر من الابل وغيرها والشاصب أشد ضمرا من الشاذب وفيه قال الأصمعي ما كان من الرياح من نفخ فهو برد وما كان من لفح فهو حر وفي فقه اللغة للثعالبي إذا حسر الشعر عن مقدم الرأس فهو أجلح فإذا بلغ لانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأجلى وفيه النقش في الحائط والرقش في القرطاس والوشم في اليد والوسم في الجلد والرشم على الحنطة والشعير والوشي في الثوب وفيه الدبر يقال له لست والشعر الذي حوله يقال له لسب وفيه الحوص ضيق العينين والخوص غقورهما مع الضيق وفيه اللسب من العقرب واللسع من الحية وفيه وسق الأذن أف ووسق الأظفار تف وفيه اللثام النقاب على حرف الشفة واللفام على طرف الأنف وفيه الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقع وعلى القفى صفع وعلى الخد ببسط الكف لطم وبقبض الكف لكم وبكلتا اليدين لضم وعلى الجانب بالاصبع وخز وعلى الصدر والجنب وكز ولكز وعلى الحنك والذقن وهز ولاز وفيه يقال حذفه بالحصى وحذقه بالعصا وقذفه بالحجر وفيه إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين فإن أخفاه فهو الهنين فإن أظهره فخرج خافيا فهو الحنين فإن زاد فيه فهو الأنين فإن زاد في رفعه فهو الخنين فانظر إلى هذه الفروق وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف وذلك في اللغة كثير جدا وفيما أوردناه كفاية المسألة الحادية عشرة قال ابن جني الصواب وهو رأي أبي الحسن الأخفش سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة قال الأخفش اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا وإن كان كل واحد آخذا من صحة القياس حظا قال ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثاني جار في الصحة مجرى الأول قال وأما أي الأجناس الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضع قبل فلا يدرى ذلك ويحتمل في كل من الثلاثة أنه وضع قبل وبه صرح أبو علي قال وكان الأخفش يذهب إلى أنما ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه وعلمت أنه لا بد من كثرة استعمالهم إياه فابتدأوا بتغييره علما منهم بأنه لا بد من كسرة الداعية إلى تغييره قال ويجوز أن تكون كانت قديمة معربة فلما كثرت غيرت فيما بعد قال والمقول عندي هو الأول لأنه أدل على حكمتها وأشهد لها بعلمها بمصائر أمرها فتركوا بعض الكلام مبنيا غير معرض النحو أمس وهؤلاء وأين وكيف وكم وإذ وحيث علما بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد فيجب لذلك تغييرها المسألة الثانية عشرة في الطريق إلى معرفة اللغة قال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وأتباعه الطريق إلى معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اللغة أو استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فحينئذ يستدل بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلك قال والنقل المحض إما تواتر أو احاد قلت وسيأتي بسط الكلام فيهما في النوع الثالث ولم يذكر ابن الحاجب في مختصره ولا الآمدي في الأحكام سوى الطريق الأول وهو النقل المحض إما تواترا وهو ما لا يقبل التشكيك كالسماء والأرض والحر والبرد ونحوها وإما آحادا كالقرء ونحوه من الألفاظ العربية قال الإمام فخر الدين والآمدي وأكثر ألفاظ القرآن من الأول أي المتواتر وقال ابن فارس في فقه اللغة باب القول في مأخذ اللغة تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه أو غيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر الأوقات وتأخذ تلقنا من ملق وتأخذ سماعا من الرواة الثقات ذو الصدق والأمانة ويتقى المظنون وستأتي بقية كلامه في نوع من تقبل روايته ومن ترد وكذا كلام ابن الانباري في ذلك ويأخذ من كلامهما ان ضابط الصحيح من اللغة ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى على حد الصحيح من الحديث وقال الزركشي في البحر المحيط قال أبو الفضل ابن عبدان في شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط أحدها ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل والثاني عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات والثالث أن يكون النقل عمن عم قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان فأما إذا نقلوا عمن عم بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولدين فلا قال الزركشي ووقع في كلام الزمخشري وغيره لاستشهاد بشعر أبي تمام بل في الإيضاح للفارسي ووجه بأن الاستشهاد بتقرير نقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب وقال ابن جني يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ والرابع أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغيره فلا والخامس أن يسمع من الناقل حسا انتهى وقال ابن جني في الخصائص من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنها قد تعلم بالقرائن ايضا فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات وقال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية اعلم أن اللغوية شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدى وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه ومثالهما المحدث والفقيه فشأن المحدث نقل الحديث برمته ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأمثال والأشباب قال أبو علي فيما حكاه ابن جني يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا على شعرهم المسألة الثالثة عشرة في أن اللغة هل تثبت بالقياس؟ قال الكيال هراسي في تعليقه الذي استقر عليه آراء المحققين من الأصوليين إن اللغة لا تثبت قياسا ولا يجري القياس فيها وقال كثير من الفقهاء القياس يجري في اللغة وعزي هذا إلى الشافعي رضي الله عنه ولم يدل عليه نفسه وإنما دلت عليه مسائله فنصدر المسألة بتصويرها فنقول أما أسماء الأعلام الجامدة والألقاب المحضة فلا يجري القياس فيها لأنه لا يفيد وصفا للمسمى وإنما وضعت لمجرد التعين والتعريف ولو قلبت فسميت زيدا بعمر وعكسه لصح إذ كل اسم منها لم يختص بمن سمي به لمعنى حتى لا يجوز أن يعدل به إلى غيره فليست هذه الصورة في محل الخلاف ولا يجوز أيضا أن يكون محل الخلاف المصادر التي يقال هي مشتقة من الأفعال نحو ضرب ضربا فهو ضارب وقتل قتلا فهو قاتل فهذا ليس بقياس بل هو معلوم ضرورة من لغتهم ولطقهم به على هذا الوجه ولكن محل الخلاف الأسماء المشتقة من المعاني كما يقال في الخمر إنه مشتق من المخامرة أو التخمير فإذا سمي خمرا من هذا الاشتقاق كان ما وجد فيه ذلك خمرا كالنبيذ وغيره قال وهذا عندنا باطل والدليل عليه أن إجراء القياس في اللغة لا يخلو إما أن يعلم عقلا أو نقلا أما العقل فلا مجال له في ذلك لأنه يجوز أن يكون واضع اللغة قد قصد بهذا الاسم أي يخفص بما سمي به ويجوز أن يكون لم يقصد الاختصاص بل يسمى به كل ما في معناه وإذا كان الأمران جائزين في العقل لم يرجح أحدهما على الآخر من غير مرجح وإن كان بطريق النقل فالنقل إما تواتر أو آحار أما التواتر فلا مطمع فيه إذ لو كان لعلمناه ولكان مخالفه مكابرا وأما الآحاد فظن وتخمين لا يستند إلى أصل مقطوع به فإن قيل فالاقيسه الشرعية كلها مظنونة ويعمل بها قلنا تلك مستندة إلى سمعي مقطوع به في وجوب العمل وهو إجماع الصحابة وليس في قياس اللغة شيء من ذلك فإن قيل فالمعنى الظاهر في موضع الاشتقاق أصل يقاس عليه فكل محل يوجد فيه ذلك المعنى ينبغي أن يجري عليه ذلك الاسم قلنا قد بينا أن ذلك ظن وتخمين لا يستند العمل به إلى أصل مقطوع به فكيف يقاس عليه؟ وقال أبو الفتح بن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول لا يجوز إجراء القياس في الاسامي اللغوية المشتقة خلافا للقاضي وابن شريح وطوائف من الفقهاء فإنهم أثبتوا الأسامي بالقياس وقالوا النبيذ يسمى خمرا لأن فيه شدة مطربة فهو كعصير العنب واللواط يسمى زنا لأنه وطء في فرج مشتاهم طبعا محرم قطعا فكان زنا كالوطء في القبل وذكر الدليل على رده كما تقدم في كلام الكيا الهراسي في تعليقه سوا ثم قال وعمدة الخصم أن العرب وضعت اسم الفرس للحيوان الذي كان في زمانهم موجودا ثم انقرض وحدث حيوان آخر فسمي بذلك بطريق الإلحاق والقياس قلنا هذا ليس بصحيح بل العرب وضعت هذا الاسم للجنس والجنس لا ينقرض قال: إذا جاز إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم المعنى جاز إجراء القياس في الأسام اللغوية عند فهم المعنى قلنا هذا باطل فإن القياس الشرعي إنما جاز إثبات الأحكام به بالإجماع المتفق عليه وليس فيما تنازعنا فيه إجماع وليس المقصود من إثبات الاسم اللغوي إثبات الحكم فإن القياس يجري في الأسام اللغوية قبل الشرعي على رأي مثبت القياس في اللغة ولأن المعنى في القياس الشرعي مضطرد وفي القياس اللغوي غير مضطرد فإن البنج لا يسمى خمرا وإن كان يخامر العقل والدار لا تسمى قارورة وإن كانت الأشياء تستقر فيها والغراب لا يسمى أبلق وإن اجتمع فيه السواد والبياض فليس القياس الشرعي كالقياس اللغوي في المعنى وإن تمسقوا بأن القياس يجري في المصادر نحو ضرب يضرب ضربا وأكل يأكل أكلا فلسنا نسلم أن اللغة تثبت بالقياس وإنما تثبت نقلا عن العرب وقال إمام الحرمين في البرهان ذهب بعض أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياسا وإنما قالوا ذلك في الأسماء المشتقة كالخمر فإنها من التخمير أو المخامرة فقال هؤلاء إن خصصت العرب في الوضع اسم الخمر بالخمر النئة العتيقة يجوز تسمية النبيذ المشتد خمرا لمشاركته الخمر النئة فيما منه اشتقاق الاسم والذي ننتضيه أن ذلك باطل لعلمنا أن العربة لا تلتزم طرد الاشتقاق وأقرب ممال إليه أن الخمر ليس في معناها الاطراب وإنما هي المخامرة أو التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخمر العقل أو يخامره ولا يطرب خمرا وليس الأمر كذلك والقول الضابط فيه أن الذي يدعي ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم تبح به فهو متحكم من غير تثبت وتوقيف فإن اللغات الحين والزمان والدهر والأوان وبضع السنين والغنى والفقر والشريف والكريم واللئيم والسفيه والسفلة وما أشبه ذلك مما يطول ولا وجه فيه غير التقريب والاحتمال وإلا فإن تحديده حتى لا يجوز غيره ببعيد وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم نحن من قولنا عبصور في الناقة وعيسجور وامرأة ضناق وفرس أشق أمق خبق ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي نراه قال وعلماء هذه الشريعة وإن كانوا اقتصروا من علم هذا على معرفة رسمه دون علم حقائقه فقد اعتاضوا عنه دقيق الكلام في أصول الدين وفروعه من الفقه والفرائض ومن دقيق النحو وجليله ومن علم العروض الذي يربي بحسنه ودقته واستقامته على كل ما تبجح به الناسبون أنفسهم إلى الفلسفة ولكل زمان علم وأشرف العلوم علوم زماننا هذا ولله الحمد هذا كله كلام ابن فارس المسألة الخامسة عشرة في عدة أبنية الكلام قال ابن دريد في الجمهرة إذا أردت أن تؤلف بناء ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا فقذ من كل جنس من أجناس الحروف المتباعدة ثم أدر داغة فوقع ثلاثة أحرف حواليها ثم فكها من عند كل حرف يمنة ويسرى حتى تفك الأحرف الثلاثة فيخرج من الثلاثي ستة أبنية ثلاثية وتسعة أبنية ثنائية وهذه هي الصورة فإذا فعلت ذلك استقصيت من كلام العرب ما تكلموا به وما رغبوا عنه قال وأنا مفسر لكما يرتفع من الأبنية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية إن شاء الله تعالى بضرب من الحساب واضح وبالله التوفيق فإذا أردت أن تستقصي من كلام العرب ما كان على حرفين مما تكلموا به أو رغبوا عنه مما يأتلف أو لا يأتلف مثل كم وقد وعن وأخواتها فانظر الى حروف المعجمة وهي ثمانية وعشرون حرفاً فاضرب بعضها في بعض تبلغ سبعمائة واربعة وثمانين حرفاً ولا يكون الحرف الواحد كلمة فاذا ازوجتهن حرفين حرفين صرنا ثلاثمائة واثنتين وتسعين بناءً مثل دم وما اشبهه فاذا قلبته عاد الى سبعمئه واربعه وثمانين بناء منها ثمانية وعشرون بناء مشتبهة الحرفين مثلها قلبه وغير قلبه لفظ واحد ومنها ستمائه بناء صحيحه ثنائيه لا واو فيها ولا ياء ولا همزه يجمعها ثلاثمائه قبل القلب ومنها 150 بناء ثنائيه ممزوجه بهذه الاحرف الثلاثه المعتله الياء والواو والهمزه ويجمعها 75 بناء ثنائيا قبل القلب ومنها سته ابنيه معتله يجمعها ثلاثه ابنيه قبل القلب ومنها ثلاثه ابنيه مضاعفه و25 بناء ثنائيا صحاحا مضاعفه ففهم فقد بينت لك عدة ما يخرج من الثنائي مما تكلموا به ورغبوا عنه وإذا أردت أن تؤلف الثلاثية فاضرب ثلاثة أحرف معتلات في التسعه الثنائية المعتلة فتصير سبعة وعشرين بناء ثلاثية معتلات كلها وتضرب الثلاثة المعتلات أيضا في مائة وخمسين بناء ثنائيا حرف منها صحيح وحرف منها معتل فتصير أربعمائة وخمسين بناء ثلاثيا حرفان منها معتلان وحرف صحيح وتضرب الثلاثة المعتلات في ستمائة بناء ثنائي صحيحة الحرفين فتصير ألفا وثمانمائة بناء ثلاثي حرفان منها صحيحان وحرف معتل وتضرب خمسة وعشرين حرفا صحيحا في ستمائة بناء ثنائي صحاح الحروف فتصير خمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وعشرين بناء ثلاثيا فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثلاثي فإذا أردت أن تؤلف الرباعي فعلى القياس تضرب الثلاثه معتلات في السبعة والعشرين بناء ثلاثيا ثم تضرب في أربعمائة وخمسين ثم في الألف والثمانمائة ثم, ثم, ثم تضرب, تضرب الخمسة والعشرين الصحاح في الخمسة عشر ألف بناء ثلاثي صحاح الحروف مضاعفة فما بلغ فهو مبلغ عدد الأبنية الرباعيه وكذلك سبيل الخماسي الصحيح فأما السداسي فلا يقول إلا بالزوائد انتهى وذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة فيما نقله عنه المؤرخون قال ذكر الخليل في كتاب العين أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمر على مراتبها الأربع من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرار 12 ألف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف وأربعمائة عشر الثنائي سبعمائة وستة وخمسون والثلاثي تسع... تسعة آلاف ألف وستمائة وخمسون والرباعي وربع... أربعمائة مائة ألف وواحد وتسعون الف وأربعمائة والخماسي أحد عشر ألف ألف وسبعمائة ألف وتس وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وقال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي في مختصر كتاب العين عدة مستعمل الكلام كله ومهمله ستة, ستة آلاف ألف وستمائة ألف وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة المستعمل منها 5620 وعشرون والمهمل ستة آلاف ألف ألف ألفاً عدة الصحيح منها ستة آلاف ألف المستعمل من الصحيح ثلاثة آلاف والمهمل منه ستة آلاف ألف وتسعة وثمانون ألف وستة المستعمل من المعتل 1676 والمهمل منه 4324 وعشرون عدة الثنائي 750 والمستعمل منه 489 والمهمل 261 الصحيح منه 600 والمعتل 150 المستعمل من الصحيح 403 والمهمل 197 والمستعمل من المعتل 86 والمهمل 64 وعدة الثلاثي تسعة عشر ألفا وستمائة وخمسون المستعمل منها أربعة آلاف ومئتان وتسعة وستون والمهمل خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون الصحيح منه ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة والمعتل سوى اللفيف خمسة آلاف وأربعمائة واللفيف أربعمائة وخمسون المستعمل من الصحيح 2679 وسبعون والمهمل 11121 عشر وعشرون والمستعمل من المعتل سوى اللفيف 1434 وثلاثون والمهمل 3966 وستون والمستعمل من اللفيف 156 وخمسون والمهمل 294 وتسعون وعدة الرباعي ثلاثمائة ألف وثلاثة آلاف وأربعمائة المستعمل ثمانمائة وعشرون والمهمل ثلاثمائة ألف وألفان وخمسمائة وثمانون وعدة الخماسي ستة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفا وستمائة المستعمل منه اثنان وأربعون والمهمل ستة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون قال الزبيدي وهذا العدد من الرباعي والخماسي على الخمسة والعشرين حرفا من حروف المعجم خاصة دون الهمزة وغيرها وعلى ألا يتكرر في الرباعي والخماسي حرف من نفس الكلمة قال وعدة السنائي الخفيف والضربين من المضاعف على نحو ما الحقناه في الكتاب ألفا حرف ومئتا حرف وخمسة وسبعون حرفا المستعمل من ذلك ألف حرف وثمانمائة وخمسة وعشرون والمعتل أربعمائة وخمسون المستعمل من الصحيح تسعة وخمسون والمهمل ألف وسبعمائة وستة وستون والمستعمل من المعتل ثلاثة وأربعون والمهمل أربعمائة وسبعة المسألة السادسة عشرة أول من صنف في جمع اللغة الخليل بن أحمد ألف في ذلك كتاب العين المشهور قال الإمام فخر الدين في المحصول أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين وقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه وقال السيرافي في طبقات النحاة في ترجمة الخليل عمل أول كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة وهذه العبارة من السيرة فيه صريحة في أن الخليل لم يكمل كتاب العين وهو الظاهر لما سيأتي من نقل كلام الناس في الطعن فيه بل أكثر الناس أنكروا كونه من تصنيف الخليل قال بعضهم ليس كتاب العين للخليل وإنما هو للليث بن نصر بن سيار القراساني وقال الأزهري كان الليث رجلا صالحا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه من حوله وقال بعضهم عمل الخليل من كتاب العين قطعة من أوله إلى حرف الغين وكمله الليث ولهذا لا يشبه أوله آخره وقال ابن المعتز كان الخليل منقطعا إلى الليل فلما صنف كتابه العين خصه به فحظي عنده جدا ووقع منه موكعا عظيما ووهب له مئة ألف درهم وأقبل على حفظه وملازمته فحفظ منه النصف وكانت تحته ابنة عمه واتفق أنه اشترى جارية نفيسة فغارت ابنة عمه وقالت والله لأغيظنه وإن غذته في المال فذاك ما لا يبالى ولكني أراه مكب الليله ونهاره على هذا الكتاب والله لا لأفجعنه به فأحرقته فلما علم اشتد أسفه ولم يكن عند غيره منه نسخة وكان الخليل قد مات فأملن نصف من حفظه وجمع علماء عصره وأمرهم أن يكملوه على نمطه وقال لهم مثلوا عليه واجتهدوا فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي الناس أورد ذلك ياقوت الحموي في معجم الأدب. وقال أبو الطيب عبد الواحد ابن علي اللغوي في كتاب مراتب اللغويين أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه المسمى كتاب العين فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشوه أخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت أحمد بن يحيى ثعلب يقول إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شيء لأن الخليل رجل لم يرى مثله وقد حش الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية وإنما وجد بنقل الوراقين فاختل الكتاب لهذه الجهة وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد قال حدثني فتى قدم علينا من خراسان وكان يقرأ علي كتاب العين قال أخبرني أبي عن إسحاق بن راهوي قال كان ليس صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل وقال لي مرة أخرى فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد فهو إذا قال في الكتاب قال الخليل ابن أحمد فهو الخليل وإذا قال وقال الخليل مطلقا فهو يحكي عن نفسه فكل ما في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل انتهى وقال النووي في تحرير التنبيه كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليس عن الخليل ذكر قدح الناس في كتاب العين تقدم في كلام الإمام فخر الدين أن الجمهور من أهل اللغة أطبقوا على القدح فيه وتقدم كلام ابن فارس في ذلك في المسألة الرابعة عشرة وقال ابن جني في الخصائص أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره فإن كان للخليل فيه عمل فلعله أومأ إلى عمل هذا الكتاب ايماء ولم يله بنفسه ولا قرره ولا حرره ويدل على أنه كان نحى نحوه أنني أجد فيه معاني غامضة ونزوات للفكر لطيفة وصيغة في بعض الأحوال مستحكمة وذاكرت به يوما أبى علي فرأيته منكرا له فقلت له إن تصنيفه منساق متوجه وليس فيه التعسف الذي في كتاب الجمهرة فقال الآن إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفا جيدا يؤخذ به في العربية أو كلاما هذا نحوه انتهى وقال أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي مؤلف مختصر العين في أول كتابه استدراك الغلط الواقع في كتاب العين وهو مجلد لطيف يخاطب بعض إخوانه وصل إلينا ايدك الله كتابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل علينا والتسرع بالقول فينا بما نسبوه إلينا من الاعتراض على الخليل بن أحمد في كتابه والتخطئة له في كثير من فصوله وقلت إنهم قد استمالوا جماعة من الحشوية إلى مذهبهم وعدلوا بهم إلى مقالتهم بما لبسوا به وشنعوا القول فيه وسألت أن أحسم ما نجم من افكهم وأرد ما ندر من غرب السنتهم ببيان من القول مفسح واحتجاج من النظر موضح وقد كنت أيدك الله في صحة تمييزك وعظيم النعمة عليك في نظرك جديرا ألا تعرج على قومهم بالحال التي ذكرت وأن يقع لهم العذر لديك بوجوه جم منها تخلفهم في النظر وقلة مطالعتهم للكتب وجهدهم بحدود الأدب مع أن العلة المجبة لمقالتهم والباعثة لتسرعهم علة الحسد الذي لا يداوى سقمه ولا يؤسى جرحه فقد قال الحكيم كل العداوات قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من عاداك من حسدي ليس من العجب العجيب والنادر الغريب أن يتوهم علينا من به مسكة من نظر أو رمق من فهم تخطئة الخليل في شيء من نظره والاعتراض عليه فيما دق أو جل من مذهبه والخليل بن أحمد أوحد العصر وقريع الدهر وجهبذ ذو الأمة وأستاذ أهل الفطة الذي لم يرى نظيره ولا عرف في الدنيا عديله وهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى أبعد غاياته ثم لم يرضى ان يؤلف فيه حرفا أو يرسم منه رسما نزاهة بنفسه وترفعا بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتاليف فيه فكره أن يكون لمن تقدمه تاليا وعلى نظر من سبقه محتزيا واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه ولقنه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمته فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلد وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله كما امتنع على من تأخر بعده ثم ألف على مذهب الاختراع وسبيل الإبداع كتابي الفرش والمثال في العروض فحصر بذلك جميع أوزان الشعر وضم كل شيء منه إلى حيزه وألحقه بشكله وأقام ذلك عن دوائر أعجزة الأذهان وبهرة الفطن وغمرة الألباب وكذلك ألف كتاب الموسيقى فزم فيه أصناف النغم وحصر به أنواع اللحون وحدد ذلك كله ولخصه وذكر مبالغ أقسامه ونهايات أعداده فصار الكتاب عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين ولما صنع إسحاق ابن إبراهيم كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي فقال له لقد أحسنت يا أبا محمد وكثيرا ما تحسن فقال إسحاق بل أحسن الخليل لأنه جعل السبيل إلى الإحسان فقال إبراهيم ما أحسن هذا الكلام فممن أخذت قال من ابن مقبل إذ سمع حمامة فاهتاج فقال ولو قبل ما بكاها بكيت صبابة إذا لشفيت النفس قبل التندمي ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا بكاها، فقلت الفضل للمتقدم ثم, ثم ذهب بعد في حصر جمع الكلام مذهبه من الإحاطة التي لم يتعاطاها غيره ولا تعرضها أحد سواء فثقف الكلام وزم جميعه وبين قيام الأبنية من حروف المعجم وتعاقب الحروف لها بنظر لم يتقدم فيه وإبداع لم يسبق إليه ورسم في ذلك رسوما أكمل قياسها واعطى الفائده بها فكان هذا قدره في العلم ومبلغه من النفاذ والفهم حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء عليهم السلام أحد أدق ذهنا من الخليل. ولو أن الطاعن علينا يتصفح صدر كتابنا المختصر في كتاب العين لعلم أننا نزهنا الخليل عن نسبة المحال إليه ونفينا عنه من القول ما لا يليق به ولم نعد في ذلك ما كان عليه أهل العلم وحزاق أهل النظر وذلك أن قلنا في صدر الكتاب ونحن نربع بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له بل نقول إن الكتاب لا يصح له ولا يثبت عنه وأكثر الظن وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله وتقف كلام العرب ثم هلك قبل كماله فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه فكان ذلك سبب الخلل الواقع فيه والخطأ الموجود فيه هذا لفظنا نصا وقد وافقنا بذلك مقالة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب قبل أن نطالعها أو نسمع بها حتى الفيناها بخط الصولي في ذكر فضائل الخليل. قال الصولي سمعت أبي العباس ثعلبا يقول. إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه ولو أن الخليل هو حشا ما بقى فيه شيئا لأن الخليل رجل لم يرى مثله قال وقد حش الكتاب قوم علماء إلا أنه لم يؤخذ عنهم رواية إنما وجد بنقل الوراقين فلذلك اختل الكتاب ومن الدليل على ما ذكره أبو العباس من زيادات الناس فيه اختلاف نسخه واضطراب رواياته إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين والاستشهاد بالمرزول من أشعار المستثيل فهذا كتاب ابن منذر ابن سعيد القاضي الذي كتبه بالقيروان وقابله بمصر بكتاب ابن ولاد وكتاب ابن ثابت المنتسخ بمكة قد طالعناهما فألفينا في كثير من أبوابهما أخبرنا المسعري عن أبي عبيد وفي بعضها قال ابن الأعرابي وقال الأصمعي هل يجوز أن يكون الخليل يروي عن الأصمعي وابن الأعرابي أو أبي عبيد فضلا عن المسعري وكيف يروي الخليل عن أبي عبيد وقد توفي الخليل سنة سبعين ومئة وفي بعض الروايات سنة خمس وسبعين ومئة وأبو عبيد يومئذ ابن ستة عشرة سنة وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة لأن مولد أبي عبيد سنة أربع وخمسين ومئة ووفاته سنة أربع وعشرين ومئتين ولا يجوز أن يسمع عن المسعر علم أبي عبيد إلا بعد موته وكذلك كان سماع الخشني منه سنة 47 ومئتين فكيف يسمع الموت في حال موتهم أو ينقلون عن من ولد من بعدهم وحدثنا إسماعيل بن القاسم البغدادي وهو أبو علي القالي قال لما ورد كتاب العين من بلد خراسان في زمن أبي حاتم أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الإنكار ودفعه بأبلغ الدفع وكيف لا ينكره أبو حاتم على أن يكون بريئا من الخلل سليما من الزلل وقد غبر أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به منهم النضر بن شميل ومؤرج ونصر بن علي وأبو الحسن الأخفش وأمثالهم ولو أن الخليل ألف الكتاب لحمله هؤلاء عنه وكانوا أولى بذلك من رجل مجهول الحال غير مشهور في العلم فرد به وتوحد بالنقل له ثم درج أصحاب الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومئتين والأخفش سنة خمس عشرة ومئتين ومؤرج سنة خمس وتسعين ومئة ومضت بعد مدة طويلة ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمان أبي حاتم وفي حال رياسة وذلك فيما قارب الخمسين والمئتين لأن أبا حاتم توفي سنة خمس وخمسين ومئتين فلم يلتفت أحد من العلماء إليه يومئذ ولا رواية حرف منه ولو صح الكتاب عن الخليل لبدر الأصمعي واليزيدي وابن الأعرابي وأشباههم إلى تزيين كتبهم وتحليه علمهم بالحكاية عن الخليل والنقل لعلمه وكذلك من بعدهم كأبي حاتم وأبي عبيد ويعقوب وغيرهم من المصنفين فما علمنا أحدا منهم نقل في كتابه عن الخليل من اللغة حرفا ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين وبخلاف مذهب البصريين فمن ذلك ما بدأ الكتاب به وبني عليه من ذكر مخارج الحروف في تقديمها وتأخيرها وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل في كتابه وسيبوي حامل علم الخليل وأوثق الناس في الحكاية عنه ولم يقل ليختلف قوله ولا ليتناقض مذهبه ولسنا نريد تقديم حرف العين خاصة للوجه الذي اعتل به ولكن تقديم غير ذلك من الحروف وتأخيرها وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من ادخال الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف وهو مذهب الكوفيين خاصة وعلى ذلك استمر الكتاب من أوله إلى آخره إلى ما سنذكره من نحو هذا ولو أن الكتاب للخليل لما اعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائي الخفيف من الصحيح المعتل والثنائي المضاعف من المعتل والثلاثي المعتل بعلتين ولما جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف فأدخل بعضه في بعض وخلط فيه خلطا لا ينفصل منه شيء عما هو بخلافه ولوضع الثلاثي المعتل على أقسامه الثلاثة ليستبين معتل الياء من معتل الواو والهمزة ولما خلط الرباعية والخماسية من أولهما إلى آخرهما ونحن على قدرنا قد هذبنا جميع ذلك في كتابنا المختصر منه وجعلنا لكل شيء منه بابا يحصره وعددا يجمعه وكان الخليل اولى بذلك واجدر ولم نحكي فيه عن الخليل قط ولا نسبنا ما وقع في الكتاب عنه توخيا للحق وقصا الى الصدق وانا ذاكر من الخطا الواقع في كتاب العين ما لا يذهب على من شدا شيئا من النحو أو طال عذابا من الاشتقاق والتصريف ليقوم لنا العذر فيما نزهنا الخليل عنه انتهى كلام الزبيدي في صدر كتاب الاستدراك قلت وقد طالعته إلى آخره فرأيت وجه التخطئة فيما خطئ فيه غالبه من جهة التصريف والاشتقاق كذكر حرف مزيد في مادة أصلية أو مادة ثلاثيه في مادة رباعية ونحو ذلك وبعضه ادعى فيه التصحيح وأما أنه يخطأ في لفظة من حيث اللغة بأن يقال هذه اللفظة كذب أو لا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك وحينئذ لا قد حفي كتاب العيد لأن الاول الإنكار فيه راجع إلى الترتيب والوضع في التأليف وهذا أمر هيئ لأن حاصله أن يقال الأولى نقل هذه اللفظه من هذا الباب وإيرادها في هذا الباب وهذا أمر سهل وإن كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك إلا أنه لا يمنع الوثوق بالكتاب والاعتماد عليه في نقل اللغة والثاني إن سلم فيه ما ادعى من التصحيف يقال فيه ما قالته الأئمة ومن ذا الذي سلم من التصحيف كما سيأتي في النوع الثالث والأربعين مع أنه قليل جدا وحينئذ يزول الإشكال الذي يأتي نقله عن الإمام فخر الدين في النوع الثالث فائدة ممن ألف أيضا الاستدراك على العين أبو طالب المفضل بن سلمة ابن عاصم الكفي من تلامذة ثعلب قال أبو الطيب اللغوي رد أشياء من كتاب العين للخليل أكثرها غير مردود وأبو طالب هذا متقدم الوفاة على الزبيدي. فائدة قال أبو الحسن الشاري في فهرسته كان شيخنا أبو ذر يقول المختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة مختصر العين للزبيدي، ومختصر الزاهر للزجاج ومختصر سيرة ابن إسحاق ابن هشام ومختصر الواضحة للفضل ابن سلمة قال الشاري وقد لهج الناس كثيرا بمختصر العين للزبيدي، فاستعملوه وفضلوه على كتاب العين لكونه حذف ما أورده مؤلف كتاب العين من الشواهد المختلقة والحروف المصحفة والأبدية المختلة وفضلوه أيضا على سائر ما ألف على حروف المعجم من كتب اللغة مثل جمهرة ابن دريد وكتب قراء لأجل صغر حجمه وألحق به بعضهم ما زاده أبو علي البغدادي في البارع على كتاب العين فكثرت الفائدة قال ومذهبي ومذهب شيخي أبي درء الخشني وأبي الحسن بن خروف أن الزبيدي أخلى بكتاب العين كثيرا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ولما علم ذلك من مختصر العين الإمام أبو غالب تمام بن غالب المعروف ابن التياني عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سماه بفتح العين وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة الذي اختلاف فيه على وجهه دون إخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب وطرح ما فيه من الشواهد المختلقة والحروف المصحفه والأبنية المختلة ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد في الجمهرة فصار هذا الديوان محتويا على الكتابين جميعا وكانت الفائدة فيه فصل كتاب العين من الجمهرة وسياقه بلفظه لينسب ما يحكى منه إلى الخليل إلا أن هذا الديوان قليل الوجود لم يعرج الناس على نسخه بل مالوا إلى جمهرة ابن دورين ومحكم ابن سيدة وجامع ابن القزاز وصحاح الجوهري ومجمل ابن فارس وأفعال ابن القوطية وابن طريف ولم يعرضوا أيضا على بارع أبي علي البغدادي وموعب أبي غالب ابن التياني المذكور وهما من الصحي ما في اللغة على حروف المعجم والكتب التي مالوا إلى الاعتناء بها قد تكلم العلماء فيها إلا أن الجمهرة لابن دريد أثنى عليه كثير من العلماء ويوجد منه النسخ الصحيحة المروية عن أكابر العلماء وقال بعضهم إنه من أحسن الكتب المؤلفة على الحروف وأصحها فيها لغة وقد أخذه أبو علي الفارسي النحوي وأبو علي البغدادي القالي وأبو سعيد السرافي النحوي وغيرهم من الأئمة وأما كتاب العين المنسوب إلى الخليل فهو أصل في معناه وهو الذي نهج طريقة تأليف اللغة على الفروف وقديما اعتنى به العلماء وقبله الجهابذة فكان المبرد يرفع من قدره ورواه أبو محمد بن درستوي وله كتاب في الرد على المفضل بن سلم فيما نسبه من الخلل إليه ويكاد لا يوجد لأبي إسحاق الزجاجي حكاية في اللغة إلا منه وقد تكلم الناس فيه بما هو مشهور وأصح كتاب وضع في اللغة على الفروف بارع أبي علي البغدادي وموعه بن التياني انتهى فائدة ترتيب كتاب العين ليس على الترتيب المعهود الآن في الحروف وقد أكثر الأدباء من نظم الأبيات في بيان ترتيبه من ذلك قول أبي الفرج سلمة بن عبد الله بن دلان المعافري الجزيري يا سائلي عن حروف العين دونكها في رتبة ضمها وزن وإحصاء العين والحاء ثم الهاء والخاء والغين والقاف ثم الكاف أكفاء والجيم والشين ثم الضاد يتبعها صاد وسين وزاي بعدها طاء والدال والتاء ثم الطاء متصل بالضاء ذال وثاء بعدها راء واللام والنون ثم الفاء والباء والميم والواو والمهموز والياو قال أبو طالب المفضل بن سلمة الكوفي ذكر صاحب العين أنه بدأ كتابه بحرف العين لأنها أقصى الحروف مخرجا قال والذي ذكره سيبويه أن الهمزة أقصى الحروف مخرجا قال ولو قال بدأت بالعين لأنها أكثر في الكلام وأشد اختلاطا بالحروف لكان أويص وقال ابن كيسان سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال لم أبدأ بالهمزة لأنه يلحقها النقص والتغيير والحذف ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا فسن ولا فعل إلا زائدة أو مبدلة ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لها فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت به ليكون أحسن في التأليف وليس العلم بتقدم شيء على شيء لأنه كله مما يحتاج إلى معرفته فبأي بدأت كان حسنا واولاها بالتقديم أكثرها تصرفا انتهى وقال أبو العباس أحمد بن ولاد في كتاب المقصور والممدود لعل بعض من يقرأ كتابنا ينكر ابتداءنا فيه بالألف على سائر حروف المعجم لأنها حرف معتل ولأن الخذيلة ترك الابتداء به في كتاب العين لأن كتاب العين لا يمكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب من غير أن يقرا إلا أن يكون قد نظر في التصريف وعرف الزائد والأصلي والمعتلة والصحيح والثلاثية والرباعي والخماسي ومراتب الحروف من الحلق واللسان والشفا وتصريف الكلمة على ما يمكن من وجوه تصريفها في اللفظ على وجوه الحركات وإلحاقها ما تحتمل من الزوائد ومواضيع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة ويحتاج مع هذا إلى أن يعلم الطريقة التي وصل الخليل منها إلى حصر كلام العرب فإذا عرف هذه الأشياء عرف موضع ما يطلب من كتاب العين قال وكتابنا قصدنا فيه التقريب على طالب الحرف وأن يستوي في العلم منه بموضعه العالم والمتعلم انتهى تذنيب قال تاج الدين أحمد ابن عبد القادر المعرف بابن مكتوم القيسي النحوي في تذكيرته سئل بعضهم لما سمي كتاب الجيم تصنيف أبي عمر إسحاق بن ميرار الشيباني بهذا الاسم فقال لأن أوله حرف الجيم كما سمي كتاب العين لأن أوله حرف العين قال فاستحسننا ذلك ثم وقفنا على نسخة من كتاب الجيم فلم نجده مبدوءا بالجيم فائدة روى أبو علي الغساني كتاب العين عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان عن القاضي منذر بن سعيد عن أبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن مهدي عن أبي معاذ عبد الجبار بن يزيد عن الليث بن المضفر بن نصر بن سيار عن الخليل فرع ومن مشاهير كتب اللغة التي نسجت على منوال العين كتاب الجمهرة لأبي بكر بن دوريد قال في خطبته قد ألف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه كتاب العين فأتعب من تصدى لغايته وعنا من سما إلى نهايته فالمنصف له بالغلب معترف والمعاند متكلف وكل من بعده له تبع أقر بذلك أم جحد ولكنه رحمه الله ألف كتابه مشاكلا لثقوب فهمه وذكاء فطنته وحدة أذهان أهل دهره وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاش والعجز لهم شامل إلا خصائص كدراري النجوم في أطراف الأفق فسهلنا وعره ووطأنا الشأزه واجريناه على تأليف الحروف المعجمه إذ كانت بالقلوب أعلق وفي الأسماع أنفذ وكان علم العامة بها كعلم الخاصة وألغينا المستنكر الوحشي واستعملنا المعروف وسميناه كتاب الجمهرة لأن اخترنا له الجمهور من كلام العرب وأرجعنا الوحشي المستنكر انتهى وقال ابن جني في الخصائص وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضا من اقتراب التصنيف وفساد التصريف مما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر ولما كتبته وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته ثم إنه لما طال علي أو مأت إلى بعضه وضربت البتة عن بعض قلت مقصوده الفساد من حيث أبنية التصريف وذكر المواد في غير محال لها كما تقدم في العين ولهذا قال أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر يعني أن ابن دريد قصير الباع في التصريف وإن كان طويل الباع في اللغة وكان ابن جني في التصريف إماما لا يشق غباره فلذا قال ذلك وقال الأزهري ممن ألف الكتب في زماننا فرمي بافتعال العربية وتوليد الالفاظ أبو بكر ابن درين وقد سألت عنه إبراهيم بن محمد بن عرفة يعني نفطوي فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته قلت معاذ الله هذا بريء مما رمي به ومن طالع الجمهر رأى تحريه في روايته وساذكر منها في هذا الكتاب ما يعرف منه ذلك ولا يقبل فيه طعن نفطويه لانه كان بينهما منافره عظيمه بحيث ان ابن دريد هجاه بقوله لو انزل الوحي على نفطويه لكان ذاك الوحي سخطا عليه وشاعر يدعى بنصف اسمه مستأهل للصفع في اخدعيه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه وهجاه هو ابن دريد بقوله ابن دريد بقرة وفيه عي وشره ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره وقد تقرر في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح وقال بعضهم املا ابن دريد الجمهرة في فارس ثم أملاها بالبصرة وببغداد من حفظه ولم يستعن فيها بالنظر في شيء من الكتب إلا في الهمزة واللفيف فلذلك تختلف النسخ والنسخة المعول عليها هي الأخيرة وآخر ما صح نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد ابن محمد النحوي المعروف بجخجخ لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه قلت ظفرت بنسخة منها بخط أبي النمر أحمد ابن عبد الرحمن ابن قابوس الطرابلسي اللغوي وقد قرأها على ابن خالوين بروايته لها عن ابن دريد. وكتب عليها حواشية من استدراك ابن خالوي على مواضع منها ونبه على بعض أوهام وتصحيفات وقال بعضهم كان لابي علي القالي نسخة من الجمهرة بخط مؤلفها وكان قد أعطي بها ثلاثمائة مثقال فابى فاشتدت به الحاجة فباعها بأربعين مثقالا وكتب عليها هذه الأبيات أنست بها عشرين عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أمة مالك كراءما من رب بهن ضنين قال فأرسلها الذي اشترها وأرسل معها أربعين دينارا أخرى رحمهم الله تعالى وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس على ظهر نسخة من العباب للصغاني. ونقلها من خطه تلميذه أبو حامد محمد بن الضياء الحدي